ليحملوا أ و ز ا ر ه م ك ا م ل ة يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا ساء ما يزيرون قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم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 ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين ت ت و ف ه م ا ل م ل ا ئ ك الظالميه ن ف س ه م فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء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 فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في البينات والزبر وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء تتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من داخله وقال ا ا لا يخافون ل ل م وهم ربهم من ئ ك يستكبرون ة و ف ه م م ويفعلون ما يومرون ق ا الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين و ا ص ب ا افغير الله تتقون وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم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 ان في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلدكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أ ر ض ل العمل كي لا يعلم بعد علم شيئا إ ن الله عليم قدير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 ب ي وجعل ت ك سكنا م و لكم من جلود الانعام بوتا ي تستخفونها يوم ضعنكم ويوم اقامتكم ومن اصواتها ومن اصواتها وعفيرها أ وشيرها أ اثاثا ومتاع الى حين والله جعل لكم من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 والقوا إ ل ى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ب ما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من أ ن ف س ه م و ض ي ا ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي ن إ ن الله يامر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن و إ ي ت ا ء ذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكافا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ة مَا ك ن ت فيه تختلفون. وَلَوْ ش امه ء اللَّهُ ل ل ج ع ك أ م واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل ق د م بعد ثبوتها و ت ذ و ق ا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إ ن م ا عند الله هو خير لكم إ ن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزي ن الذين صبروا أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون من عمل صالحا م ن ذكر أ و أنثى و ه و مؤمن ف ل ح ي ع ه ح ي ا ة طيبة و ل ن ج ج ز ي ه م أ ر ا ب أ ح س ن كانوا ما ي ع م ل و ن فإذا قرات ل ق ر آ ن ف ا س ت ع ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م إن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 في ان ل ل آ خ خ ر ر ة هم ا ا س و ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتلوا ثم جاهدوا وصبروا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم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 رزقكم انما ل ل حلالا ه طيبا واشكروا ع ة ل ل ه إياه إن إنما كنتم تعبدون حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به فمن اضطر غير ب ا غ ولا عاد فإن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 و إ ن ه في ا ل آ خ ر ة لمن الصالحين ثم أ و ح ي ن ا اليك أ ن اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين إ ن م ا دعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه اختلفون ادع إ ل ى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عنه م و ه و أ ع ه ا ل م ه ت د ي ن وإن ع ا ق ب ت م ف ع ا ق ب و ا ب م ث ل م ا عوقبتم به و ل ئ ن ص ر ت م لهو خ ي ر ل ل ص ا ب واصبر ر ي ن و م ا صبرك إ ل الله ب ا و ل ا ت ح ز ن عليهم ولا في ضيق م تك ى